Book two nice. 16 16 letni časi in vreme Fusul sana taqs to, so <تصفيق> هذه هي فصول السنة هذه فصول السنه الربيع الصيف الربيع الصيف ياسين <الخريف> ان الخريف والشتاء الخريف والشتاء بوليتيه يڤروتشه الصيف حار في الصيف تسطع الشمس في الصيف تسطع الشمس بوليتي سرادي sprehajamo Fi ṣayf nuḥibbu an nadhhab li-tanaẓẓuh Fi aṣ-ṣayf nuḥibbu nadhhab natanazzah Zima je mrzla في الشتاء تثلج او تمطر في الشتاء تثلج او تمطر pozimi radi ostajamo في الشتاء نفضل البقاء في البيت في الشتاء نفضل البقاء في البيت mrzloje الجو بارد الجو بارد دژوي انها تمطر انها تمطر فتروناي الجو عاصف الجو عاصف الجو دافئ الجو دافئ Солнечное. <سؤال> الجو مشمس. الجو مشمس. Ясное. <سؤال> الجو صاف. الجو صاف. Как сегодня время? كيف الطقس اليوم؟ كيف الطقس اليوم؟ danas Jemar zlo. El jaum, el jawu El jom, el Danes je toplo. El jom, el jawu defi. El jom, el jawu